بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل مزت الل ويل لكله مزت الل ويل لكله مزت الل ويل لكله مزت ويل ويل ويل ل لكله مزت الذي جمع ما لو الذي جمع ما لو الذي جمع ما لو الذي جمع ما لو الذي جمع ما لو الذي جمع ماله وعده، الذي جمع ماله وعده، يحسب أن ماله أخلدة، يحسب أن ماله أخلدة، يحسب أن ماله أخلدة، يحسب أن ماله أخلدة. يحسب أن مَالَهُ أخلدة. يحسب أن مَالَهُ أخلدة. يحسب أن مَالَهُ أخلدة. كلا لا ينبذن في الحطمة. كلا في الحطمة. كلا لا يُبَذَّنَ في الحُطَمَةِ كلا لا يُبَذَّنَ في الحُطَمَةِ كلا لا يُبَذَّنَ في كلا لا في وما وما ادراك ما الحطمه وما ادراك ما وما ادراك وما ادراك ما وما ادراك ما وما نار الله الموقدة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 طالع على لفيده <تصفيق> التي تطلع على لفيده التي تطلع على لفيده التي تطلع على لفيده التي تطلع على لفيده انها عليهم موصده انها عليهم موصده انها عليهم موصده انها عليهم موصده انها عليهم موصده انها عليهم موصده انها عليهم موصده في عمد ممدده في عمد ممدده في عمد ممدده في عمد ممدده في عمد ممدده في عمد ممدده في عمد ممدده بسم الله الرحمن الرحيم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 إنها عليهم موصدة في عمد ممددة